بسم الله الرحمن الرحيم. إن الموت, إن الموت سيأخذك. إن الموت سيأخذك. إن الموت سيأخذك. كل نفس ذائقة الموت. فمتى تعمل لخاتمتك ألم تعتبر بنهايات من سبقوك؟ اسمع ما لم تسمع. على طريق الرياض ثلاثة من الشباب وهم في سيارتهم. بسرعة كالضرق والموسيقى تصدح بصوت ملتفع وهم فرحون بسماعهم لمغنيهم كان أبعد ما يفكرون فيه أن يفارق هذه الدنيا كانت الآمال تطير بأحدهم إلى أفض فسيح لا غاية له وفجأة حدث ما لم يكن في الحسبان انقلبت السيارة عدة مرات وصلت السيارة للإزعاء حمل أحدهم كان مصابا بإصابات بليغة جلس صديقاه بجانبه كان يتنفس بصعوبة قد غطى دم جسده حتى غير ملامحه حينئذ علم رجل الأمن أنه يلفظ عن فأسه الأخيرة عرف اسمه من صاحبي قال له بعدما اقترب منه قال له يا فلان، رفع يديه وحرك رأسه وقال له يا فلان. يا فلان قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله وهو يردد لا لا فيقول له قل لا إله إلا الله وهو يقول لا لا فذغلت عليه يقول والله ذغلت عليه ولم يستطع أن ينطق بها الكلام يتردد يا فلان قل لا إله إلا الله وهو يردد لا لا حتى أغمض عينيه وسقط رأسه بعد ارتفاعة القصيرة سألهم الضابط أكان يصلي صاحبكم قالوا لا والله لا والله ما كنا نصلي جميعا اسمع أيها المتهاول بالصلاة اسمع يا من تركت الصلاة اسمع يا من قبرك ينتظرك والموت يرديك لم يكن يتصور هذا الشاء أن يختم له بهذه الطريقة لم يكن يدري متى موعده لم يكن يدري متى سيموت كما أنت الآن أتعلم متى موتتك وساعتك وقد يكون من الذين يسوفوا العمر طويل وسأتوب عند الكبر نسي أن الموت لا يعرف الكبير والصغير كل نفس ذائقة الموت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 في حالك يا مسكين، وعمل لموعدك وتجهز تجهز يا وخي لقبرك أقول لك تجهز لقبرك وأسباب الموت لا تنتهي وحوادث الطرق تزداد يوما بعد يوم يوم يفض المر يوم يفض المر يوم يفض وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئن شأشوي يغنيه في حادث آخر بين السيارة احترقت إحداهما وفيها رجلان ممرأة أخرجوا وقد احترقوا تماما ولما أراد أهل المرأة تكفينها لاحظوا أن يدها قد بثرت عادوا إلى السيارة فوجدوا اليد بكاملها والعجب أنها سليمة لم يمسها حر وقد ضمت أصابعها ورفعت السبابة تتشهد شهد هذه واليد مبتورة لا إله إلا الله إني لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجه شضايا ندب فيه انتهيت وتلاشت في زوايا خالديها ما سريت فإذا أبكي أراها أدمعا مما لا إلا الله. اللهم ملطفنا. اللهم حسن خاتمتنا. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم ان نسألك الخاتمة الحسنة. اللهم ان نسألك الخاتمة الحسنة. فرق كبير بين تلك الخاتمة وهذه هذه الخاتمة. كبير بين من يعمل لخاتمته ومن لا يعمل لها. رب جنبني صداها فهي أعدى من عرفته هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت رب جنبني صداها فهي أعدى من عرفته هي نفسي وهي شيطان الذي هو